yuhun ghul bi One of the o uh -huh. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه vem fon ma an أو يا قلبي سأقوم شيئا أو أذي وكلب به قومك وهو الحق قل لست عليكم Or in وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وغيرهم All mm right. -hmm. Oh, oh, oh, oh. o e our ears. Bölam <gülüyor> No, no, no. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل بي عليه Ayyusari kooyini ax qubil Well, oh, I... Ah. Waa! <muches> Oh, no.